فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فاتك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة